استو أقيموا صفوفكم وعتدلو استو صفوفكم وسدوا الخلل. <تصفيق> الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.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 والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد قوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى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 ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم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 وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَيْنَيْنِ نَشَأَتِ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى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 وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا واعبدوا الله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وَنَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر حِكْمَتُهُ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي لَشَيْءٍ نُكُر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير